أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتابٌ أنزل لام إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين في صاد كتاب ميم منه يكون صدرك وذكرى به حرج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 موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ا إ ن ا كنا ظ ل م ي ن ف ل ا س أ ل ن ا ل ذ ي ن أرسل ل إ ي ه م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 ولا تجد أ ك ث ر ه م ش النابلسي ك ر اخرج للعلوم ا ل ا س ل ا م أ ن جهنم منكم ع ي ن ويا و ز شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ي اجتماعي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 و ل ك موسوعه في الأرض ت ق ر النابلسي ى ح ي ق ه للعلوم ن وفيها ت و و و ت ن ن م ه ا ت خ ر ل ا س ل ا م ي آدم قد أنزلنا موسوعه لباسا ي آ ا و ل ب ا س ا ل ت ق و ى ذلك خ ي ر ذ للعلوم ك من آيات ا ل ه ا ل ا س ل ا ي م ي ن ك م و س و ع ط ا ن ك م ا أخرج أ ب و ي ك م من ا ل ج ن ة ي ل ل ع ل ه م الاسلاميه ه م ا إنه ر ا ت ووقبيل من حيث م إن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 ت أ ر و ن س و ع ه ا ي س ت ق د و ن ي ا ب ل س ي أ للعلوم الاسلاميه ا ت اسماء و الله ي ه م و الحسنى و والذين ذ ك ب و ا بآياتنا ا و س ت ك ب و ا ع ن ه ا ل ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر ف ي ه ا خ ا ل د و ن ف م ن أظلم ممن ا ف ت ر ى ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ا آ ي ا ت ه أولئك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 و ه موسوعه ا أ ل و ن ا فآتهم ع ذ ا ب ا ضعفا ا من ل ن ا ر ق ا للعلوم الاسلاميه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 ي د خ ل و ن ا ل ج ن ة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 موسوعه ا حقا م مؤذن فأذن ن ب ي م أ ا ل ع ن ا ل ل س ي ل ى ا ل ظ ا ل م ي ن و م ا د ى أصحاب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا ل ن ا م ي ه شركه الهدى ما ا ر ب ن ا حقا ك ه ل و ج دعويه غير ر ب ك م ح ق ه ذات ل و ا ن مضمون ف أ ذ ؤ ب اجتماعي ل ل ه ل ل ل ى ا ا ظ م ن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 ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا ن ه م ل ه و ا و ع ه م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ف ا ل ي و م ن س ا م ا ن س و ل ا م ي ه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 ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار, يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا و ا ل ش مسخرات والقمر والنجوم م س ب أ م ر ه الا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم ت ط ر ع ا و خ ف ي ا إ ن ه لا يحب المعتدين ولا ت ف س د و ع د إ ص ل ا ح ه ا ودعوا خوفا وطمعا إ ن رحمة ا ل ل ه ق ر ي ب من ا ل م ح س ن ي ن وهو ا ل ذ ي ي ر س ل ا ل ر ي ا ح ل ا يدي ر ح م ت ه حتى إذا قلت س و ع ه ا ل س ق ن ا ب ل د م ي ت ف أ ن ز ل ن ا به ا ل م ا ء ف أ خ ر ج ن ا به م ي ه ا ل ث م ر ا ت ك ذ ل ك نخرج ا ل م و ت ى لعلكم تذكرون والبلد ا ل ط ي يخرج ب ن ب ا ت ه ب إ ذ ن ربه و ا ل ذ ي خبث ل ا يخرج إ ل ا نكدا ك ذ ل ك نصرف الآيات ل ق و م يشكرون ر ن لقد ل أ س ا إ ل ى قومه ق ف ا ل يا قوم عبد ا ل ل ه م ا ل ك م من إله غ ي ر ه إني أخاف ع ل ي ك موسوعه عذاب النابلسي ر ك في ضلال م ي ن ق ا يا ي قوم ل ض ل ا ل و ل ك ن ي ر س و ل م ن رب ا ل ع ا ل م ي ن أ ب ل غ ك م ر س ا ا ل ت ربي و أ أ ص ح لكم و ع ل م م ن ا ل ل ه ما ل ا ت ع ل م و ن أو ع ج ب ت م أن ج ا ء ك ذكر من ربكم م من ع ل ى ر ج ل ا م ي ه و موسوعه ل ل ك م ترحمون ف ا ل ن ج ي ن ا ه و ا ل س ي ل ل ع ل و ي ا ل ف س ل ا م ي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 فأتنا قالوا قد ق ع عليكم من ربكم من رجس و غ ض اتجادلونني في اسماء إن سميتموها انتم وآبين فأسل الله بها موسوعه ل ط ا ن ن ف ت ظ ر ا إني م ك م من المنتظرين فأنجينا و النابلسي ذ ي معه برحمة م ن وقطعنا ا د ر ا ن ك للعلوم ا ل ا س و ا م ؤ م ن ي ه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 ولا ت م س و ه ا ب س و ء فيأخذكم ع ذ النابلسي ب أ ي م للعلوم الاسلاميه ف ء وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعفوا في الارض مفسدين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 وإلى موسوعه د ي ن أقاهم النابلسي م للعلوم ا ل ا ي ل ا م ي ه ا س م ا و الله ا س ل ا س ه م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 موسوعه و ط ا ئ ف ة ل م م ي ؤ ن و ا ف ا ص ب ر و ا حتى ي ح ك م ا للعلوم ه بيننا ق ا ل ا ل م ل أ ا ل ذ ي ن ا س ت ك ب ر و ا م ن لنخرجنك قومه ي ا شعيب و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا معك م ن قريتنا أَوْ لَتَعُودُنَّ مِلَّتِنَا فِي قال أ َ و َ ل َ و ْ كنا َُّ كارهين َ قد َْ افترينا َََْْ على ََ الله َِّ كذبا ًِِ ن ْ عدنا َُْ في ِ ملتكم َُِِّْ بعد ََْ إ ِ ذ ْ ن َ ج َّ ا ن َ الله َُّ منا َِ وما ََ يكون َُُ لنا ََ أ َ ن ْ نعود ََ فيها َِ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ وسع ر ب ن ا ك ل شيء علما ع ل ى ا ل ل ه ت و ك ل ن ا ر ب ن ف ت ح ب ي ن ن ا وبين ق و م ن ا بالحق و أ ن ت غ ي م ا ع ي وقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فاخذتهم ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في دارهم جاثمين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 افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون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 ولقد ج ا ء ت ه موسوعه النابلسي ب ي ت فما كانوا ليؤمنوا كانوا م ا كذبوا من ك ذ ل ط ب ع ا للعلوم ه ى ق ل ا ل ك ا ف ر ي ن وجدنا وما ل أ ا م ي ه م موسوعه ا ل ن ا م ل ف ا س ق ي ن ثم ب ع ث ن ا م ن ب ع ا ل ا س ب آ ي ا ت ن ا بآياتنا إلى ف ر ع و ن و م ل ئ ه ف ظ ل م و ا بها ف ا ن ظ ر كيف ك ا ن ع ا ق ب ة ا ل م ف س د ي ن و ق ل موسى يا ف ر ع و ن إني ر س و ل م ن رب ا ل ع ا ل م ي ن حقيق على ل م أ ق و ل ع ل ل ل ى ا ه إ ل ا ا ل ح ق قد جئتكم ب ب ي ن ة من ر ب ك م ف أ ر س ل م ع ي بني إ س ر ا ئ ي ل ق ا م ي ن جئت بآية فأتي كنت بآية بها إن م ن الصادقين فألقى ع ص ا ه ف إ ذ ا هي ث ع ب ل ن ونزع يده ف إ ذ ا هي ب ي ا ء ل ل ن ا ر ي ن ق ا ل ا ل م ل أ من ق و م فرعون الاسلاميه عليم يريد م من أرضكم فماذا م أ ر ت و ن ق ا ل و ا أ ر ج ه و أ ق ا ه و أ ر س ل في المدائل ن ا ب ك ل س ا ح ر ع ل ي م و ج ا ء ا ل س ح ر ة فرعون ا ل و ا م ي ه م و ل و ع ه ا إ ن ك ن ا نحن ا ل غ ا ل ب ي ن ق ا ل ن ع م و إ ن ك م لمن ا ل م ق ر ا ي قالوا و م س ى إما أن ت ل ق و إ م ا أن نكون نحن ا ل م ل ق ي ن ف ل م ا أ ل ق و س ح ر و ا أ ع ي ن ا ل ن ا س س و ا ت ب و وجاءوا ه م ب س ح ر ع ظ ي م وأوحينا إ ل ى موسى أن أ ل ق ع ص ا ك ف إ ذ ا ل ا س ل ف م ا ي ف ه فوقع اسماء ل ح ق و ط الله ن و ا ي ع م و ن ف غ ب و ا ن الحسنى وانقلبوا صادرين وألقي صادرين س ر ة ا ج د ي قالوا آمنا برب العالمين و م برب رب س وهارون فرعون قال آمنتون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 قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إ ل ا ان امنا ب آ ي ا ت ربنا لم ربنا أ ف ر غ علينا صدرا وتوفنا مسلمين وقال الملا من قوم فرعون اتبع موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك و آ ل ه ت ك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا و ف ق ه موسوعه ط ا ى ل ق ا س ت ع ي ن و ا ب ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ن اسماء ن ع ب د ه الله ع ا ق ب ة ل م ت ق ي ن ا ل و ا أ ذ س ن من قبل أ ى م و س و ع م ا ج ئ ت ن ا ق ا ل ع س ى ربكم أن ي ه ل ك ع د و ك م ويستخلفكم في ا ل أ أ ر فينظر ض كيف تعملون ن ولقد خ ذ ا آ ل فرعون ب ا ل س ن ي ن موسوعه ل م ي ذ ك النابلسي جاءتهم للعلوم الاسلاميه الله ولكن ه ك أ ث ر م لا ل ي ع م و ن و ق ا ا ل و م ه م ا ت أ ت ن ا ب ه من آية ل ت س ح ر ي للعلوم ا ل ر س ل ن ا ع ل ي ه م ا ل ط و ف ا ن و الله ج ر ا ا د و ق م ا ل ح س د ع و ا ل موسوعه النابلسي م ن و ل م ا و ق ع ع ل ي ه م ا ل ر ا س ل ا يا م و س ى دع ل ن ا ربك ب م ا عهد ع ن ء ا ل ل ن ا ل ح س ن لك و ل ن ر س ل ن م ع ك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما ف ك ش ن ا عنهم ا ل ر ج ز إ للعلوم ى ا ل ا منهم س ن ا م ف ي اليمن بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنا غافلين و أ و ر ث ن ا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض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 و ب ا ط ل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين وان انجيناكم من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ن أ ب ا ء ك موسوعه ي ت ح ي ن النابلسي للعلوم أ ت ن الاسلاميه بعشر فتم ت ربه ب أ ن ل ل ي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 ر ب ك من ب ع د ه ا ل و ف و ر ر ح ي م ولما س ك ت عن م و س ى ا ل غ ض ب أخذ ا ل أ ل و ا ح و ف ي ن س خ ت ه ا هدى و ر ح م ة ل ل ذ ي ن هم ل ر ب ه م يرهبون واختار موسوعه ي ن ر ج ا ل م ق ا ت ن ا ب ل س ا للعلوم ر شئت أ ه من الاسلاميه فتنتك تضل بها موسوعه ن ت ش د ي النابلسي للعلوم الاسلاميه ف اسماء ا ل ي ه الحسنى ة وفي ا ل آ خ ر إنا هدنا إليك هدنا موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ن ويؤتون ا ل ز ك ا ة و ا ل ذ ي ي ن ب آ ا م ي ه الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم ا موسوعه عن المنكر ي م ل ي م النابلسي ل ل ع ل ه م ا ل ا ا ل ا ل م ي م ه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 ف آ م ن و ا بالله ورسوله النبي الأمي, النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى يهدون ب اسماء ل يعدلون ح ق وقطعناهم وبين عشرة اثنتي أ ب ا ق أ الله إ ى موسى ا ل ح س ر ى فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والثلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون و إ ذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب, سجداً وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منه ق و ل س غير ا ل ذ ي ق ي ل لهم ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م ر ج ز ا من ا ل س م ا ء م ي ه اسماء الله ا ل ح ر إذ ي ع س ن الزبت إ ذ ت أ ت ي ه م حيتانهم يوم سبتهم ش ر ع ا ويوم لا يسبتون لا ت أ ت ي ه م كذلك ن ب ل و بما كانوا يفسقون و إ ذ قالت أ م ه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أ و يعذبهم عذابا شديدا ق ا ل و ا م ع ر ة إ ل ى ر ب ك م و ل ع ل س ي ت و ن ف ل م ا ن س و ا م ا ذ ك ر ل ا ا ل ذ ي يذنون ن عن ا ل س و ء و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عنا ن ه و ع ا قلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين و إ ن ت أ ذ ن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة إلى ي و موسوعه القيامة من النابلسي ربك ر ع ا ل ع ق ا ب و إ ن ه ل ا س ر و ح ي ه وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومن دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فطلف خلف من بعدهم خلف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 وان نتقن الجبل فوقهم كانه غله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 و ل ل ع ه موسوعه ي ر ج ع ل ل ي النابلسي للعلوم ق منها ف أ ت ه ا ش ي ط ا ا ن ف ك ن ا ل غ ا و ي ن س ل و ش ئ ن ا ل ر ف ع م ا ه بها ولكن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 أولئك ه م ا ا ل ل غ ف و ن و ل ل ه ا ل أ س س م ا ا ء ل ح ن ا د ع و ب ه ا وذروا ل ذ ي ن ي ل ح د و ن في أ س م الاسلاميه ئ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 فبأي حديث بعده حديث ي ؤ م ن و ن من س و ع ل النابلسي ل ه ف ه للعلوم الاسلاميه س ا قل إن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 شيئا و ه م ي خ ل ق و ن ولا ي س ت ط ي ع و ن ل ه م ن ص ر ا ب ل س ه م ي ن ن ص ر و وإن للعلوم الاسلاميه ي صامتون إن الذين موسوعه ا ل ل ه ع ب ا د أ ب ا ل ك م ف د ع ل و م ف ل ي س ت ج ب ل ك كنتم م إن ص ا د ق ي ن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 و موسوعه م إلى النابلسي م وتراهم ع و ن ن ظ ر و إ للعلوم ي ك وهم ا ا يبصرون خذ ل أ الاسلاميه ي ن و ا ن ز غ لك م ن ا ل ش ي ط ا ن ن ز غ ا ب ل س ا ل ل ه إنه س م ي ع ع ل ي م إن ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا إذا م س ه م ط ا ئ ف م ن ا ل ش ي ط ا تذكروا, تذكروا فإذا ن ه م مبصرون و و إ خ ا ن ه م ي و د و ن ه م في النابلسي غ ي ي ثم لا ق ص ر و و إ ذ لم تأتهم للعلوم ا ل ا يوحى إ ل ي م ن ر ب ي ه ذ ا بصائر من ربي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 ولكن ربك في موسوعه ك ت ض ا ل ج ه ر م ن ا ل ل ق و ب ا ل غ د و س ا للعلوم ص ا ا ت ك ن الاسلاميه غ ي ن إن ل ن عند ر ب